وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين رأى بعض الفقهاء أن الفقير من لا يملك شيئا يكفي حاجته أو يملك نصف ما يكفيه أو أقل من ذلك أما المسكين فهو من يملك بعض المال أكثر من النصف ولكن لا يجد ما يكفيه حاجته كلها فالفقير أسوأ حالا من المسكين وقيل العكس فيكون المسكين أسوأ حالا من الفقير وقيل إن الفقير أو المسكين من لا يملك النصاب أما من يملكه زائدا عن ضرورياته فهو غني ومن ليس بغني يأخذ من الزكاة كما في الحديث صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فالفقير والمسكين واحد من حيث الاحتياج والجمع بينهما في الآية لا يناقض ذلك فالمساكين قسم من الفقراء وقد يدل على ذلك حديث البخاري مسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيصدق عليه والله أعلم